بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا يا ورب كتب عليكم الصيام صوما يسن واجبته كما كُتِبَ على الَّذِينَ من قبلكم اقوموا ورى سنين ذراي رت واجبته ورن انذراي رت صومت واجبته صومن سن رت اللي واجبته يا امه محمد جمو نبي محمد صوملكن ايسان قفرت واجبته ججو اكهيان هذا هو الوضع، وعلماء اكي جدًا، يسانس قنام الراحقة القلالات الناتاني سوما اولا جدًا، سوما جدًّون اسلية، افقابو جدًّون، افقابو شريعات سوما جدًّون، نياتا في الوقات، في وان سوما نمر بلّي السرّا، وقيا كيسا افقابو جدًّون، وقيا كيسا نيّا نيا عباداتك كن صوم نسنرت واجبته اقوم وردراني ارتي واجبته لعلكم تتقون اك ربك تنسداتني صوم كنرتي فمودان يو كاني اك معصيه سداتني يو كاك معصيه را او ايدني سبب عبادات صوماتن هججوتين عباده صوماتن تويو معصيه را نمفجيستي فإنما كيسا تشعب صوتان وانما سياتنا مكاسو نمر ربي صوتان صدار بيتنا مكاليس تجاجد عبادان صوماتني أياما معدودات كيسنر التواجبته صومني قيوت مراسا قياس الدمق فجاجدوا لا فمن كان منكم مريضا نمنئ سنر فايا فعدة من أيام أكار لكاها باسوكب ويابرو إراجر نمني فيار في بها للمقب يو صومو كان دندين تاتي فرون إسردت درقام يو قصومو دنده تاتي نمير إجتشو يا دولين صومو إسردت رخصة ريوكاني هيقون إصاف رخصة رجتشو لا ولماني جمهورة أكسجرن نمني املاقا بو امو يو كا املاقو با جيرو صوم سومو في صوم هي كو كيستي املايسا سنتو لعلمة. يو امال لسا بكسالان اتغاب سنتو غهي صومله اكسما نيدي سجتو دا غارون امني فياد بي صومو ددبه يو كا لَكَّاهِ تِنِين دِيب سَجِتُو وَعَلَّلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَالرِّسْمُ مَكَانَ صَوْمُ دَنْدَيَن وَالرِّسْمُ مَكَانَ صَوْمُ دَنْدَيَن فِدْيَةٌ طَعَامُ, مسكينين طعام مسكينين مِسْكِينٍ ذَأَن بَكَبُؤَ كِنُوقَ بَر طَعَامُ مِسْكِينٍ مِسْكِينَ يَكْسُو كَتَهَجِتُو آيان تنيوكا أكد تسينه كمتو وعلى الذين يطيقونه ججون ورسوما كانا صومو كان دن دين نتين ججون كان دن دين نتين ججون لا يطيقونه ججون ورسوما كانا كان دن دين نتين فيديتن تاو مسكين مسكين نعجي سوته إسان آي انت ني شارمتي ورجدو تجر علماء را يوكان هي شارم ني محكم ما ورجدو تجر وري شارمت تجلو اكمتي هي جنانين غافدرا رخصادا رخصادا يرغساني درقمت هي درقم انس انرت ججباتي جنانين نمني نيات مسكين ناتي نمني نجاة، رخصا قدراته، بوثا سوامري إيشسان، ودمادن دهون نجاة، ده دبودان يوكا، وفجأة جودان بيجوا ما كيس جيراتي، نميكان سني مسكينا نجاتي ساجرت، غرو إيكا خناني شارم تججتو، بجمهور علماء أكناجير، قريني أهل العلم أم مؤكيران، إن شارمني أيام donyakkadu bartii ulfafaani yooka soomu dan denni taateecininqa wajji maleeeqaa wajji malee yoka soomu dan denni taate jarri suniihi kanii fidiya kafalan jechuura fidyaan sunni فمن تطوى خيرا فهو خير له فمن تطوى خيرا يجت نمن خير سنة قرأتين دبلته فهو خير له إسافقاري مسكين تقول يا كيساجد يا رب نمن مسكين على ما قل إيه يا كيس مودي تقول رهضت لما خبرته فهو خير له فمن تطوى خيرا فهو خير له جد نمن سُنَّتيها تاتو اتِدَبَلَتِهِ دَلَجَتِهِ سُومَ خَنَبِرَتِهِ دَبَلَتَهِ الْزِّيَادَةَ دبلت نَمْنِ حَجْتِهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ إِسَاتُ إِسَاءَجَ الْصُّومَ الْلَّهُ مِسْكِينَ الْلَّهِ كَنْجَاتِهِ بَدِيِّ إِسَاتُوْ يُوْ إذين سومو تو يو إثين إتشالا يو كبيتان تاتني سوم سم فورتني بكبو آ كفالو إرا سومتني سومسنن بداس ارغتو يو إثيني إتشالا يوكان آيان توني أكبرات لين حكمت أكبرت جنان وانت سوم خير لكم إماليروديمتان فروض أبدنات إن سموتوا يو، إسنفجالا. ورفيار أبلل كفيان صن إثن جبات إن تسو مخير اللهم إسن سموتوا يو، إسن إفجالا. يو كبيتان تاتي هجر. نمن قرنتكم مهيو دبم، صن سببها إن سو مهيكا. صنيرة يو خير اللهم إسن إفجالا إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن جاء رمضان جينس ومتنسن إساء قرآن, سبو فمي قرآن كيس سبوفمي قرآن جاء رمضان كيس سبوفمي انزل جده انزلان كني في نزلان غراء غراء ما قبع اكامت جنن انزل فيه القرآن قرآن إساء كيس سبوفمي جده aysatibu hame qur'an nikuni yo kajeda mutate qur'an ji ramadhana kessa baital dibu hame lohal mahfudir dibu hame kana هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قجيل لما إلمنا ماتف كته وانسلا إسان اتهاج من أدان إساني باسا كته قرآن الكن. فمن شهد منكم الشهر نمني إسن الراجئ رمضان فليصمه حاصم آيات دراء ريف قرانسا آياتنا تشارج الجودة ومن كان مريضا نمضي فيان قمني او على سفر يقايملا قباجرو فعده من ايام اخرى لكاه باسو قباغيابرو ارا يريد الله بكم اليسرا رب لا فت اسني فدا يا امه محمد اسني تلافسو ولا يريد بكم العسرا اسني تجبسون في ربن ولتكمل العده اك كال قوسكس انغوت تنيف باتي ارغدان صوم تنيباتي ارغودن هي قران الله على ما هداكم ايا كان ربيك سنكغد دفتنيف تشكرون اكربك سني قالتلجتنيف واذا سالك عبادي غبرنك قريب أجيب دعوة الداعي لأنه قران ما نكرته إذا دعان وأنني نكرته فليستجيب لي شرطين كان إسانسناها أواتني ونجدها هجتني وليؤمنوا بي نتها أمرا إيمانا كل قل كانت تنشريني لعلهم يرشدون أكوان إساني قاري تهتك جيلني دوبجيني رمضان كوني واجبة أمتنا النبي محمد أمتنا دراني كان سوّمته إنسان رتّ واجبة رسولك إن درا درسه بليس دي كفا رمضان جا كسر بليس دي كفا إرككان جا شورا غوتو سوّمن إرككان رمضان إنسان الجرم رمضان نواجبة إنسان دراني في رقاة رفقا بني سوّمني أبكما وري ولا معها جرين جري موتين إنسان تقول إبّمي يا رب نفيس بليس كأني تدبل رب سفجيثي بوليه كونته دبالي بوليه فرتا موجوده ايغا كانا موتمان اسادو بان دوفله يا كانادو ماقتتي بوليه فرتا ما كانا سوما جرو فو وهي ناتي الكان سادو بولين سدي وفما ابيتي دبلتان يقتتي بولي شنتما بولي شنتما سو منجه وري كريستانا نبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي ليسومني صحاباليسومسسني يروي ملجران وفي لهي كني صحابال اكتي كان برسيسني ايا يفتون ولتدي بنوتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته